وَقَدْ نَائِلَ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمْلٍ وَقَدْ نَائِلَ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمْلٍ سَجَعْرَنَا هُمْ أَبَاتٌ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ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 وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض, الظالم على يديه يقول ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا, يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد اذ جاء وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول يا رب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 الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضلوا سبيلا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 وَإِذَا رَأَوْكَ إِنَّهُمْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَّنَا عَن آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَدَّنَا اللَّهُ وَسَوْفَ يَعۡلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلۡعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلًا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 وهو الذي خلق من الماء بشرا فَجَعَلَهُ نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُسْجُودٌ لِالرَّحْمَانِ قَالُوا وَمَالِ الرَّحْمَانِ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوراً تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَايِ بُرُوجَ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجَ وَقَمَرَ مُنِيراً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 إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها اخر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 وَعُمِّيَانَا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرْوَةً أَعْيُنٌ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا هُلَاءِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلْقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا